ولم أكو بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهبني من لدنك وليا يرثني ويرث من آلي عقوب واجعله رب رضيا يا زكريا انت ونبشرك بغلام اسمه يحيا لم نجعل له من قبل سميا قال رب أن يكون لي غلام وكان تمراتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وَقَدْ خَلَقْتُكَ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آيَةً قَالَ آيَتُكَ أَلَّا تَكَلَّمَ النَّاسَ ثَلَاثَ لَيَالٍ سَوِيًّا فَخَرَجَ عَلَى قَوْمِهِ مِنَ الْمِحْرَابِ فَأَوْحَى إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بواهديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا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 وَلِنَجْعَلَهُ آيَةً لِلنَّاسِ وَرَحْمَةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَّقْضِيًّا فَحَمَلَتْ فَانْتَبَذَتْ بِهِ مَكَانًا قَصِيًّا فَأَجَاءَهَا الْمَخَاضُ إِلَى جِذْعِ نَخْلَةٍ قَالَتْ يَا لَيْتَنِي قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها لا تحزني لا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي اليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فَكُل وَالشرَب وَقَّ عنَاب فَإِنماا تَرَيَّ مِنَ الْبَشرِ حد فَقُل إِ نَذَرتُ لِرحمانِ صَوْمَ إِهَ ذَوْتُ لرحمَانِ صَوْمَ فَلنّ كلَلّمَ اليَمَنس فَأَتَتْ بِه قَوْمَهاَا تَحِلُ قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوي وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا لَ إنِي عبد اللهه تَان الكِتابَ وَجعلدن نَبِي وَجَعَنِي مُذَرَكَ نَّين مَاكُْتُ وَصَانِي بالِال الصَّلااتِ وَزَّكاتِ مادُم تُ حَّ وَظَنرَّ بِوالدَتيِ وَلَم يجعلمِ جًَّا وَالسَّلَامُ عَلَيْ يَوْمَ وُلِدتَّ وَيَوْمَ مُوتِ وَيَوْمَ أُبْعِثَ حَيًّا ذَلِكَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ قَوْلَ الْحَقِّ الَّذِي فِيهِ يَمْتَرُونَ مَا كَانَ لِلَّهِ أَن يَتَّخِذَ مِن وَلَدٍ سُبْحَانَهُ, سبحانه اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظَّالِمُونَ اليوم في ضلال إذ قضي الأمر وهم في غفلة وهم لا يؤمنون إنا نحن نريث الأرض ومن عليها وإلينا يرجعون واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا إذ قال الأبي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 يا بتي إني أخاف أن مِنَ عذاب من الرحمن فتكون قَالَ وليا قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك قال سلام عليك ساستغفر لك ربي ساستغفر لك ربي انه كان نبي حفيا واعتذركم وما تدعون من دون الله وادعوا ربي وادعوا عسى الا اكون بدعاء ربي شقيا لَمَّعتَزَلَهُم وَما يَعبُدونُونَ مِنْ دونُون الل وَهَبَنَا لَهُ إحاطَ وَعحُوب وَهَبَنَا لَهُ إحافَ وَعحُوبَ كُ جَناَانَبِي وَهَبَنَا لَهُم يرحمَتنَا وَجعلنا لَم بِسَانَ صِدقٍ عليا واذكر في الكتاب موسى انه كان مخلصا انه كان مخلصا وكان رسولا نبيا وناديناه من جانب الطور الايمن وقربناه نجيا ووهبنا له من رحمتنا هارون نبي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 وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا أُولَٰئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَمِنْ ذرية إبراهيم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 رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيا ويقول الإنسان أئذا ما ميت لسوف وخرج حيا أولا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 وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ قَالَ الَّذِينَ آمَنُوا مَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ مِنْ قُمْنِنْ هُمْ أَحْسَنُوا أَتَاثًا وَرِئَا قُلْ مَنْ كَانَ فِي الضَّلَالَةِ فَلْيَمْدُدْ لَهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا حَتَّى إِذَا رَأَوْا مَا يُوعَدُونَ إِنَّ الْعَذَابَ وَلَمَسَّ السَّاعَةَ فَسَيَعْلَمُونَ مَنْ هُوَ شَرٌّ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 هُبّي لِسَانَكَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ لِتُبَشِّرَ بِالْمُتَّقِينَ وَتُنذِرَ بِقَوْمٍ لُّدٍّ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هَلْ تُحِسُّ مِنْهُمْ مِنْ أَحَدٍ أَوْ تَسْمَعُ لهم ركزا